وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا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 أرحم الراحمين إلهنا مولانا خالقنا رازقنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغفر اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا و آباءنا و امهاتنا وازواجنا و من النار برحمتك الجلال والاكرام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب اللهم انك إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ <تصفيق> فِي الدُّنْيَا اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ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 ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم يا حي يا قيوم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه, تدبيره تدميراً عليه. اللهم وفق رجال أمننا واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين اللهم وفق القائمين على خدمتي على خدمه قاصدي بيتك الحرام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد